uh بذهور النبي احمد يا هانا نبي محمد ذلك الفضل من الله نور الدين المؤيد بذهور النبي احمد يا هانا Delical duly no thalikal fadhlu min Allah muhammadin al muayyad Nii صلوا على خير الانام المصطفى بدر التمام صلوا على خير الانام لنا يوم الدين وحوال طفال معاني مستبيل سبع المساني وحوال طفال معاني في خلق 국민 <tuneet>